بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اتانوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم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 وما يكذب به إلا كل معتد أثين إذا تتلى عليه آيات قَالَ قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إن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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَاءِ كَأَنَّهُمْ